ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ت ل ك آيات ا ل ب المبين ع ل ك ب ا خ ع ن ف س ك أ ل ا يكونوا م ؤ م ن ي ن إن شأن نزل ل ع ي ه م من السماء موسوعه م النابلسي م ه م للعلوم ا ل ا ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن م و س إلى ا ل أ أ ر ض كم ن ب ت ن ا فيها من ك ل زوج ك ر ي م إن في ذ للعلوم ك آ ا ك ا ن مؤمنين وإن أكترهم ربك ل ه و ا ل ع ز ي ز الرحيم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 موسوعه النابلسي م ن و ف ع للعلوم ت ف ع ت التي ك ف ت أ ن ت ن ا ل ك ا ف ر ي ن ق ا ل ع ت ه ا إذا وأنا م ن ا ا ل ل ض ي ن ففروت م ه موسوعه ا خفتكم ف ه ب ربي لي واجعلني ل ر حكما من م ل ي ن ت ل ك ن م م ة ت ن ا ع ل ي أ ن ا ب د ت بني إ س ر ا ئ ي للعلوم ق ا ف ر الاسلاميه ر ن ق ا ا ل س م و ا ت و ا وما ل أ ر ض ب ي ن ه م ا إ ن كنتم ا ب ل س ي ن ق ا ل ل م ن ح و ل ه أ ل ا ت س ت م و ن ق ا ل ربكم ورب ب آ ا ئ ك ه م و ا ل م ر س و م ا ب ي ن ه م ا إن كنتم ع ق ل و ن ق ا ل ل ئ ن اتخذت إلها غ ي ر ل أ ج ع ل ك م ن ا ل م س ج و ن ن ي ق ا ل أولو جئتك لشيء م ب ي ن قال فأتي ب ه كنت من ا ل ص ا د ق ق ي ن ف أ ل ى ع ص ا ه فإذا هي ث ع ب مبين ا ن و ن ز ع ي د ه فإذا ه ي بيضاء ل ن ا ظ ر ي ن ق ا ل ل ل م ل ض ح و ل ه إ ن ه ذ اجتماعي ل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 أَإِنَّ لنا لَأَجْرًا لَنَا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ إِنْ قال ََ نعم َ و ِ ن َّ ك ُ م ْ إ ِ ذ َ ا لمن ََِّ المقربين َََُِّْ قال ََ لهم َُْ موسى الق ُْ ما انتم ملقون َُْ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 رب موسوعه ى ا ل آ م ن ت م له ق ب ل أن آذن لكم ل ك إنه س ي ر ك م ا للعلوم ذ ي ع م م ك السحرة فلسوف ت م ن لأقطعن أ ي ي د ك و أ ر ا ل ك م من خ ل ا ف ه و ل أ ص ل ا م أ ج م ع ي ن ق ا ل و ا ل ا ضير ل ن ا ب ل س ن ل م ع ل و م ا ل ا س ل ا خ ط ا ي ا ن ا م و س ل ع و ن في ا ل م د ا ئ ن ح ا ش ر ي ن إن ه ؤ ل س ي ل ش ة ق ل ي ل و ن إ ه م ل ن ا ل غ ا ئ ض و إ س ل ج م ي ه ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات و س و ن وكنوز و م ق ا م كريم ك ذ ل ك و و أ ر ن ا ه ب إ س ر ا ئ ي ل ف أ ت ب ع ل و م مشرقين ف ل م ا ترى م و س ى إنا ل م د ر ك و ن ق ا ل كلا إ ن معي ر ب ي س ي ه ل ل ف أ و ح ي ن ا إ ل ى م و س ى أ ل ا بعصاك البحر ف ل شركه الهدى ف شركه دعويه ا ل ظ ي م أ ز ل ل ف ن ا ا ثم غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن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 أ ن ت م ت ع ب د و ن أنتم و ع ب ا ؤ ك م ا ل أ ق د م و ن فإنهم ع د ا ب ل م ي للعلوم ا ل ذ ا س ل ا م ن ي ويسقين و إ ذ ا مرضت فهو ي ش ك ي ن والذي يميتني ثم يحين والذي أ ط م ع ان يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل ل ر ك ه الهدى شركه ي ن دعويه ل غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي م و ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين و ب ر ز ت ا ل ج ح ي م للعلوم غ ا و و ي ن ل ا ل ا س ل ا م تعبزون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 ت اسماء ل ه الله ف ي ا ل مبين إذ ح س و ي ك ى أ ك ث ر ه م مؤمنين إن في ذ ل ك لآية و م ا كان ك أ ث ر ه م مؤمنين وإن ر ب ك ل ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م ك ذ ب ت ق و م ن و ح ا ل م ر س ل ي ن قال ل ه م أ خ و ه م ن و ح أ ل ا ت ت ق و ن إني ل ك م ر س و ل أ م ي ن فاتقوا ا للعلوم ه و ن و الاسلاميه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 إلا نذير موسوعه ب ي النابلسي من ن للعلوم ي كذبون ا ل ا ونجني ومن معي من ا ل م ؤ م ن ي ن ف أ ن ج ي ن ا ه ومن معه في ا ل ف ل ك ا ل م ش ح و و ن ثم أ ر ق ن ا ب ع د ا و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ن ن ي إ ر اجتماعي ز ز الرحيم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 أ ت ب ن و ن بكل ب ريع آية ت س و ن وتتخذون م ص النابلسي ن ع ع ل ل ك م ت خ و و إ ذ ط ش ت م ن ف ا ت ق و ا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن واتقوا الذي أ موسوعه النابلسي ت ع و أمدكم للعلوم ذ ا ب عظيم ق الاسلاميه و لم ل من تكن ا وما ا هذا إلا خلق الأولين ع ظ ي ن إن خلق و نحن بمعذبين فكذبوه ف أ ه ل ك ن ا ه م إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وإن ربك م و س ل ع ه النابلسي ي ت ثمود ا م ر ل ن إذ ق ا للعلوم ه م ه ص الاسلاميه ح ن فاتقوا ا ل ل وأطيعون وما م و ك م ع ل ي ه من أجر إ ن أجري إ ل ا ع ل س ي للعلوم ا م ي ن أ ت ت ر ك ن ف ي ا ل ا س ل ا م ي ن في ج ن ا ت وعون و ز س ع و ن خ ل ط ل ع ه ا ه ح ي ن م و ت و ع ه النابلسي ل ن فاتقوا ا للعلوم ه وأطيرون ا ت ط ي ع ا أ ر ا ل م س ر ف ي ن ا ل ذ ي ي ن ف س د و ن في ا ل أ ر ض و ل ا يصلحون قالوا ن إ م ا موسوعه ا ا ل ن ا فأتي ب آ ي ة إن كنت من ا ل ص ا د ق ي ن ق ا ل هذه ناقة ل ه ا شرب و ل ك م شرب ي و م ا ل ا س ل ا س و ه أ خ ذ ك موسوعه عذاب ي م عظيم النابلسي يوم م ل ع ل و م الاسلاميه ف أ ص ب ح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 لكم ر س و ل أمين ف ا ت ق و ا ا ل ل ه وأطيعون وما أ س أ ل ك م ع ل ي ه من أ ج ر إن ربحيه ذ ا على ا ل م ي ن أ ت أ ت و ن ا ل ذ ك ر ا ن م ن ا ل ع ا ل م ي ن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 فنجيناه و أ أ ه ه ل ج م ع ي ن إ ل ا عجوزا ا في ل غ ا ب ر ي ن ثم م د ر ن ا ا ل آ خ ر ي ن وأمطرنا ع ل ي ه م م الاسلاميه ذ ن إن في ي ذلك آ كان ك أ ث ر ه موسوعه مؤمنين إ ن ربك النابلسي ي ا أ ي ك ة ا ل م ر ل ن إذ ق ا للعلوم ه م ش ي ب أ ا ت ت ق ن إ الاسلاميه م وما اسالكم عليه من اجر ان اجري إ ل ا على رب العالمين اوف الكين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا ت ب موسوعه ل ث ا ل أ ر ض م ف س د ي ن و ا ت ق ا ل ذ ي خ ل ق ك م و ا ل ج ب ل ة ا ل أ و ل قالوا ي ن ن إ م ا أنت من ا ل م م س ح ر ي ن و ا أنت إ ل ا بشر م مثلنا ل م ن الكاذبين ف أ س ق ط ع ل ي ن ا كسفا ل ن ا ل س م ا ء إن كنت م ن ا ل ص ا د ق ق ي ن ا ل ربي ب أعلم م ا ت ع م ل و ن ف ك ذ ب و ه فأخذهم ذ ع ا ب يوم ا ل ظ ل د إنه ك ا ن ع ذ ا ب ي و م ع ظ ي م إن ه غير ن و ر ب ك ل ه ذ ا ل ر ح ي م و إ ن ه ل ت ن ز ل رب ا ل ع ا ل م ي ن ن شركه ا ل الأمين ع ل ى ق ل ب ك ل ت ك و ن من ا ي ه غير ربحيه ذات ي مضمون ا ج ل م ا ع ل م ا ء وقرأه ه ع ل ي موسوعه ما ك النابلسي م م كذلك في و ن للعلوم ه ل ا يشعرون ي و ف ق ل و ا ه ل نحن م ر و ن أ ف ب ع ذ ا ب ن ا ي س ت ع ج ل و ن أ س ي ل ل ع إ و م الاسلاميه كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إ ن ه م عن السمع ل م ع ز و ن فلا تدعوا موسوعه ع الله إلها أ ن ذ ر ش ي ر ت النابلسي أ ر ب ي و جناحك لمن ت ع ك من ا م م ؤ ن ف للعلوم الاسلاميه